بعد الفائل الواقعة في جواب الامر وكاسلم فتسلم اسلم فعل امره فعلي ان تسلم يعني الاسلام بير تسليم بوى او فيتجن فيسببيات يعني فيك ما قبلكي سببه ما بعدك مسببه <سؤال> إسلام سبب بهو جا سالمانه جاكي فل مر دنيوي مورد زده ديجو تحت حمايت حكومته إسلامي قرار ګيرد چې سالمانه اخرتي او دولي نار مورد زده دي او څه سببية سببيه ته اصل مکه سبب ده يعني اثر سبب كه جاريرا او فا واقع لجواب امریکا يني بيان مسبب با. فعل في أو فيه في سبب. فاير الإسلام بيشاش بيشدي. في فأسن فعل عمل فعلي أن تفسيه كذي سببياس هسلمان. فعل مزناريع كوابسونياتين منسوبة كي عليك. بقدر لنا. في سببيان لموارد فذكر يجين. هميشة أن مقدرك يا بشين نهي والنهي وقت لا تعصي. فتعذب. ايش يعني مكه؟ عذاب ابيض. واش مكه عذاب ابيض؟ يعني الا قس في عذاب ابيض من ذولا وصا. ديلا لا يناحيص تعصي فعل الفاعل انتس او التعصيه. ذولا هو الشيء من اللي دافك فينا او تبيع عصا، واللي لا دلك بيعصي بيه. تضبط ديال في هي في في سببيس تعذبت فعل نائب فاعل أنجز مشهودة عليك بقدر ذلك فأنت تعذبت فشو الاستفهامات هل تعلموا فتنجو عيا عذاني تغز جربيت أنا جادد هل أجيب حرف استفهام تعلموا فعل مزارع فاعليا أنت في في سببيس تنجو فعل مزارع فاعل في أنجز منصوبة بأليك مقدرة يعني فأنا تنجو. إيش بالنفي يا وق؟ وك... ما تزورنا فنكرمك. نائبودياري متى يحترم غدير؟ ما تزورنا ما ما نفيز تزور فعل فعلي أنتز. نعم مرفول ومحلل منصوبة. في تعريفه في سببيا نكرمة فعل فعلي نحن ونصوبة أنا مقدرة يعني فأنا نكرمة كافٍ مرفول ومحلل منصوبة. فشين ثامنية.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 لان هذه السببيه تتمتع بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها ومحلل بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها على بانها منصوب بانها منصوب بانها منصوب بانها قاهش حكم بي أو تعبيرك فاز بكاريوا لعليته يجي على مزارعك يا بب هم فعل مزارع في مزارع ألا تنزل بنا يا لا تنزل بنا أوه، إيش شو رأيكيني؟ تنزل بنا فتصيب خيرا يعني الشيء ذا اللي تختاره إجلال ناقي ها في بعرض القرآن وقت سلسلة فضات، بحث كان ما جاء في حديث إبراهيم أو من معنى تأنيثه من هل أذاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون كروه فراق إلى أهله فجاء بأذن سمين فقرضه إليهم قال ألا تأكلون ألا تأكلون من نفر من من ناكن وعسى قال يكليت هاد؟ بأدبه. اللي ها تأكلون زميلنا فرمن؟ آه. إذا كرديشة لتعزيشة أو سأعمل جملة تجربو ثم هذا هو بالمنفي أجيب جيت معنا. أو أتواني يأتي همزة همزة هذا يجب لي تنزيل في أنت بناء على به غير سريحة محل المنصوب ومتعلقة بتنزيلو في كيفة مبئة تطيب فعلا وفاعلي أنت منصوب بأن مقدرة خيرا مفعولة فتصيب خيرا دائما لأين تحقيق ذابطه؟ قد يكون دو، سو، يعني في سببية هاتو يتسف على المزارع يك بيشون أعم موارده، أمره نفي ولا دي الاستطعامه، أرزو إذا بعد الواو الواقعة كذلك في جواب الأمور المتقدمة في القسم الرابع. إذا أجر هل أقع شش مواردك ولا قسم شوارم بحمنكم؟ بس وين يشوا واو بيتوا بس وين يحترف على مزارع بيه؟ هل هذا؟ مسولك بأن مقدّم، وأسلم وتسلم. يا لا تعصي وتحزب. شو هواه دابني؟ شو فيه؟ فشو اللي هذا شو؟ شو؟ بعد أو بمعنى إله. فشين أبيك بمعنى معنى إله جئتك أو تعطيني حقي يعني جئتك إلى أن تعطيني حقي. ها ها ها ها ها ها وقتك ها ها ها ها ها يا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هي مفعول ها منصوبة حق ها ها ها ها ها ها ها مفعول ها ها ها ها ها ها مجهورة بعد واوي العطف إذا كان المعتوف اسما صريحا أعجبني قيامك وتخرج إذا كان هذا وعطفك منبوك كمعتوفك اسمك صريح بو. لو اخت تدرس يمكن. المقدّرين أعجبني قيامك هو فعل مبني فاقل وحرف و حرف قدس تخرج بعد العطف إذا كان المعطوف اسم صريحا جب جب بعد و بالقطف إذا كان المعطوف عليه إسمه صريحًا. رأب أعجبني قيامك، وتأخرجات. مني متعجب كثر قيامته، وخروجه. أصلاً كل دروات ميتعجب كثر. يرى تخرج فعلا وحرف عطفة قيامش فعل لابو تخرج شيء كين أم أم اسمك بكري عط في الاسم لسره اسمه. فشافن خادخة تساعد أم ينشز معنا. إما ليراس فعل معناك أشجع كري لسر اسمك. يا شيء اسمك كتير في فعل تدرس بدوسان في فعل عط في كين يا في علا كتير اسمه. ليخونات وين يشوفين باسمك. ثم عليه كمانا بس أنا فين اسمك؟ أنا من لبان أم مقدر كي وقت تأويل مثلا درس عط في كين لسره أو يعني وقت تأويل لفين عوي بدين. قيامك وخروجك. ها فانتون الدروت من المتعج ويجوز إظهار أن معلامك كيب إذا جائزا لامك بمعنى كي يعني لام التعديل أنا أصدر ظاهري كيب أنا أصدر تقديري ظاهرين وقت كيب وك أسلمت لأن أدخل الجنة ما يجي أسلمت أن أدخل لأ أسلمت لأدخل يجب أسلم أن أسلمت لأن أدخل، أنا لا أستطيع أن أدخل ومع و بالقطف لذلك أما وعدت شأك لأعجب من قيامك وأن تخرج لذلك موردا جائز إظهار إذ أن يتخلير أن فرق ما يجب أن يدرس و يجب إظهارها معلن نافيتي و لاميكي إذا اجتماعتها إذا كنت لا نافية لذلك لامي تعليلك وبنوبيك ويجب أن تلواجب عليك ذاهر كيف لا يعلم أما الأفضل لا يعلموه ماذا؟ أو لا؟, يف... لا في... إذا كنت تفعل مزارعك إذا كنت تجهد ممليا إذا للا يعلمه للا للا واجب أريد نا... نا... أن تفاصل لذين لامك أو لذين لا يناقيك أنك ذاهر كيف لأن لا يعلم لأن يشفدوا دغم كثيرا لأن لا يعلم لأن لا يعلم أخي نعيم أن بعد العلم ليست هي الناصبة للمزارعين. أنا كبشين ما لدي علم عندي، كبشين مش بقاعد أعلم أو علم إذا بل إنما هي المخففة من المسقّلّة دي. أنّي مسقّلّي مشدّدّات أن كالتخفيّف درياء وسألّ وكّنحو قوله تعالى أَلِمَ ان سيكون منكم مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَرْبَى؟ وذلك إيوّا نخوش قد تنتهى هاركا فيه دسول المزمّلّة إذ باحث لم تخفيّفة شولي جايبني رسالة خفيفة نازو أبي بتناسب مواقعيات خو أن سيقول منكم ماذا؟ هذا لأنك أيوان خشبيك تنتين كثير يتابع برنامج قبل إدامة الموسولدة نعم. ذي بشعش سيكون جريان موسولدة ماذا؟ سيكونني بشد أنا أنا أنا مخفف يعني أنني مشدد أدور. أشفق أوس علم أنه سيكون له مرض. جاء أنا لترجيعه. هم يشأ اسمك أيت الزميل شأنك محزون. لترجيعه جاء علم فعله فعله وسجله الله. أن مخفف لم سقلك اسمتي الزميل شأنك محزون. علم أن هو هو اسمتي. سينك بو فعل مزارعة يقول فعله. إنزين ناقصين. مرضى أيدفععي ذحين. جاء كانت عليه المياه ناقصيني نادرًا ما يجيون ناقصين. الكانت حمز. يعني سيوجدوا منكم مرضى. ثم عن وجود ريال لأنه إيوانا خرج ذلك مرضى إذا أيدفععي تقريبًا حالة محل النزول لمرضى. مرضى كحري أو بئي وظ. وأقول منكم. مرضى منكم هذه جملي سيكون منكم مرضى ثالثة أولئك المحل المنصور أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك بعد الظن إذا قرأت أنك ما جائزة فيها الوجهان بوجهتها جائزة شون؟ أن تنصب بها وأن تجعلها كالواقعة ببعض العلم فشم بعد ذلك ظهرنا الدولسة همّاً صريفاً أن وقع ذلك علم مرفوع بقيته وقع ذلك أظن, أظن أن سينصره سينصره سينصره سينصره هم مثال إسم كالذي زمير شأن أظن أنه سينصره هو، آه، عن المزارع من سويش توابه؟ المزارع المجزوه في المزارع مجزوم احد الحروف التالية: عامل لمزارع مجزوم أيك في حرف لة تواب نم، لما، لام الامر لا النهي، وكلمة المجازات. شو سؤال قلت؟ عنوان المجاز مايكل. فقط يفعل المزارع مجزوما علم المجازات يعني أوانك شهد الجدل وهي إن ومهما وإزما وأين وحيث ما ومن وعيو وأنه وأن المقدّرة. إن المقدّرة؟ إن वर्क لم يسافر أو بدل لم. لما يعصي أو لما لينفق أو لام لا تضرب أو نهي ان تحترم احترم أو في الشرطيه الى اخرها كش ير في نصر او لكي الفعل المضارع هل هي مجزومه الجزاء كما العوامل التوزيع تاوي بي احتياج بذيك المجددي نيا معلم ان لم ولما تقلب تقلبان المضارع الماضي المنفي لم ولما مضارع كان بمعنى منفي الا ان لما تنفي فعلا يتوقع وقوعه جزء من لديه كطرفا لما فعل النفي كتوقع كتوقر انتظار وقوعه مثل لما, لما ينصر هشتاكم الذين قدره فانتظار تكون ويجوز حذف الفعل بعد لما بشيل لما درس الفعل اي حذف لما الندم الاخير يقول ندم زيد ولما كيف شلون هو اريد هشتاه يعني هشتاه يا حذف شنو له بزو بخيل يدرافسه يا او ندامه فشي معنيه قاعده كيلو غبي وجوب لجان نبوا اي لما ينفع الندم هشتاه نداما تكلف إن ده بثائيل نبوبي. ولا تقول ندم ثائيل ولم. أمن أيش؟ وغلط المشين. دم فعل حسنات فيه. جال توزيعك ده لو فالب. بحث لما. لم تقولها دم كذا سلت على مزارعة. ماضية صادم من فيروسه دم. مخزن. نثر وما يسالا يعني ينصر كما نصرك يعني مزارعك اما في اكاديميه هذا الماضي ماضي sadness يعني ينصر كما نصرت دي سنه ما حين ما ينقيبا في دروسه القديمه sadness يلي قد نصرك كما كره عشق لما ينصر كما كنك الدرس السابع والثلاثون درس يحفظ الفعل المضارع الفعل المضارع وكلمة المجازات فعل مزارع أو كلمات الشرطة كلمة المجازات حرفا كانت أو إسما شحرفيا بس اسميا تدخل على جملتين لتدل على أن الأولى سبب للثانية نأخذ جملة او لرسك نثر أوك أو ولكن سبب ودومك وتسمى الأولى شرطاً والثانية جزاءاً أولاً يوجد شرط ثانية في الجزاء. جزاء ثم ان كان الشرط والجزاء مبارعين يجب الجزم فيهما أولاً شرط جزاء هل كان مزارع واجب بو في مجازاته؟ مجزوم يمكن وإن تكرمني أكرمك إذا تكرموا أكرموا هل كانت مزارعاً هل كان مجزوم بو إن الشرطية وإن كان ماضيين لم يعمل فيهما لفظا إذا كان هل كان ماذيبا؟ لا، لذلك العواية لأنها هل كان ماذيبا بنية محلا مجزومة وإن ضربت ضربت إذا ضربت ضربت محلا مجزومة لفظيا وإن كان الجزاء وحده ماضيا يجب الجزم في الشرط أجل الجزاء ماذيبا وليه شرطك من مزارعه فقل شرطك جزء مواجبا وإن طاب لبني ضربتك يا يا ابن يا وصل لفظا مجزوما محل وإن كان الشرط وحده ماضيا فذاك الشرط كما بالعكس، جاز في الجزاء الوجهان. جزائي كمضارع به دو وجه درسا هم رفعهم جزمي إن جئتني اكرمك يا إن اكرمتني اكرمك إن جئتني اكرمك فذاك ما دام مازيه كمان فعل الشركه كمان مازي بو و كمان مزارع بو او جزاك يا ريت المزارع دو بو لسا ذو وجن الرفع جزاك يا عم اشكى بعض وقتك مازيه بعض وقت المزارعه يا ام ين مازيه يا المزارعه ولما انتم بلاغه ويذلحوني واذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لم يجز الفاء فيه اجر هذه جزاء كما ما زيبو قد جلتكنبو ادرسي جائزني بين سجل في جزائي بين سفري إن اكرمتني اكرمتك إذا اكرمتك جزاتك من فعل مازيه ولك قد ثانيه إذا اكرمتك لي درسي غلطات وانا بيجي ان اكرمتني فاعثرتك وقوله تعالى ومن دخله كان امنا وخليد علي هو مثال هو انشا من دخله كان امنا هو يأتي من؟ اسم الشرطة محلًا مرفوعًا دخل الفعل الشرطة فعليكي هو سيدة أبو هي هيكي يتمرقل به منصوب منصورًا أولاً فعل الشرطة محلًا منصورًا جملة كمان كان فعلك الأفعال الناقصة يسمكي المسلطرة بكيه و سيدة أبو مناكا آمناً خبركي وعندما شاهدك كان آمناً مازيه و قد جلتك عنيه ولكن الماضي ان يكون هذا المجال لانه يجب ان يكون هذا المجال لانه يجب ان يكون هذا المجال لانه يجب ان يكون هذا المجال لانه يجب هذا المجال لانه يجب يا وما هذا نعمل في يجب معه، يكون نعمله المجال لانه ان تحترمني فأحترمك أكيد أرسل من بني احترام منبني نرجع احترام تؤنم كليلات جزات من زجاجي مزارع مصبتة هم أتواني بيفي ذكري في غمر فيه يا ان تشتمني لا أضربك يا فلا أضربك أكيد أرسل تو شك منقي جين بيبمل سيل بي جي من منادته دي أرسل لا أضربه من فيها بل لا نبما جائزة في بيت السري فيش فش إذا إن لم يكن الجزاء أحد القسمين المذكورين اجل هذه الجزاء كمانية كي أعلى قسمنا بك ذكر مانك يعني مازيك بقدبي يا مزارع مصفة من فيك إذا غير مواردة يجب الفعه ما يحكم الفع لك الجزاء يا ذكر وذلك في اربعه مواضع إذا أن تكون إحصي أنجزه بس شو عجلة؟ الأول أن يكون الجزاء ماضيا مع ما هذا أولي وثيقة ماضية لدخول جلتك أبيض وإن سرق فقد سرق أخذ له من قبل أجر ذي أكا برايكي شيبر لقي أم هذذ وذيك اليوم أم آيات لصلي يوسف وقت يوسف عليه السلام بو ارزشمند من که خیال گرداوی اساس و کلی اساس برافوش کرده و این گرداوی اثر دهی قوی ولا دارد بیان مفصلی تبعش می گد و چون جایزه او بحثی هویدا بود در ولی وجود مواد اتوریه است که در شعر آموزش داده بیان حضور کی یوز بگیره اینا براکی ظاهرا مشور بود براکانی که تین حضور حایت را اندوله چشم چشم اینی ثق قادر فقد الصلاة أقول لكم من قبل أما برايك يجيبون لكم هدفون وذلك يوسف آه يوسف غير صحب هذا يوسف عليه السلام أو سيدر بدرون يعني اختاري <متلاح> أوه تومتة تومت جاء من لم هنا هذا ما زعيك مهز شايل الناس يبي يزك يزمن فشل هذا كذي يعني صار شو صار جزءي كن اول ديال الهواء هو اللي خص ينكر دا هو هو هو اللي كاع داك المكان ديال النوزين دا انا غنقولو انا جيت الخليج جات حتى على الذهنيه الذهنيه ديال داك الدكتور كان قمنا نفسنا واقيلا الذهنيه شي حاجه تا هو هو مستشفى بوني ما روحا هذو تينا نكاروا دا هو اللي خصك تفكر دا بالعقل يعني منهم كلاسيك مانور بي كدا شي انت ذا حموت انا ويجعلنا ان على حاتم الطائي خاوف ياك دخلنا يد نفر وتيم يثيق فقد سرق اخو له من قلبي اورمبو خورمبو برابطه حضر لي ما في ام بشارده ترسل بليته كناك هذا بتقوى عليه السلام ااوتهمتنا جان وردان العدل سرق يوسف دزی کردیا چه دزی کرد نیوسف راضی بود وقت هم بون کار حمیش عوض هم میگه لون راضی بود شوگرگذاری خواهم کرد و مرا که انجام مکرر دوتازه که من باید دل ودنبخی عوض میگیم آواز دارم خیال دارم تخمید چنین یوسف صارق بود کار أن يكون الجزاء مضارعاً منفياً بغير لا. حاول دون أوسك الجزاء كمان مزارع بيت وانه منفياً بيت نبلا يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه هو الجزاء كمان يقبله وانه يعني بلن منفياً بيت نبلا يترى فكر ديا هل كسي غير الإسلام دينك جس جوكاً ابتغاياً جس جوكاً هل كثيراً خبو ما ويقضون لك على غير الإسلام على الوان الدين يا بديني قضوا جاء ما تفسير التوريكي جماعتها في الإشارة هي الوان بأتموها السالس أن يكون جملة اسمية كما جملة اسمية به ومن جاء بالحسنة فله عشر هل ده مثل ده ما ده جزايا يجي من اسم الشتى محلا مرفوع مبتدىس جاء فعل فعلي هو دوبه منا كمان مجزومة بجزئيه شكل بالحسنة جار مجزور مفعول به غير سليح محالل منصوب متعلقة باء جاءوا في في جزئيه له خبر مقدم أو جار مجزور منا محلل عشر مبتديا مع خلا عشر أنصاليها له هم هو مبتدى أنصالي مزاحق إليه هاي ش مزاحق إليه محلل الرابع أن يكون جملة إنشائية يومي يومي من يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي يومي أو يومي يومي يومي يومي يومي يومي إذا وجد ما زافت كبيان غير مفهوم خارجيه أجل مطابق هو لتخارج الجمله مع الجمله السابقه جمله واس اذا اذا وجد اللي خارج او جمله هناك بحث نحو البلاغة إذا جمله ارشائي جملكه كبيان بكملولته مرفوضي فقط بلته من إيجاده. برلاوي من تلفزي في كل شيء من بتو إيجن جوشكبا. جوشكبا عم در زكبة تو إيجن. طب برلاوام مدلوته مطلقاً مش عادنا و من نيجن جوشكبا أو معنا وجودينه. هوا عمل نهيل استفهام جل. تعجب جل. جل. غير تعجب غير متحل زن جل شقي معاملات قش أمام أي يعني بالضبط كم معني تو تأتي مالك ثاني يجي تتكترف كده معاملاتي أو يجي او فروش متو تيجي تجي سندم على فروش المو بحث الأوقات دي خارجي يبدأ بالضبط إيجادري بقول فروش تنا أو سورة أجري وبقول فزق أبو كردن تو سورة أجري يدور نكاحين كترفقة يجي ما عم بتو قبل هذا النكاح. النكاح مقبول وفي يجي قبل هذا النكاح قول بيان واخذي خارجي نكيه هذا و اذا في سؤال ثاني كما قوله مذلله جاي في شيء هذه الجمله ما الانشائيه جوفناك يا امر يا نهي يا استفهام يا دعاء بو امنه بو قرار